الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا كدس يا سلام يا مؤمن يا مهيم تكبر يا صالق يا Ya Jalil ya Karim ya Raqib